ايلاههم مع الله ايلاههم مع الله قل هات برهانكم ان كنتم صادقين قل كنتم صادقين قل لا يعلم من من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا لقد هذا نحن أولين إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان اذا تيمجرين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ تَعْجِلُونَ وَعَسَى أَن يَكُونَ رَجُلٌ فَقَدَ مِنْ بَعْضِ ذِكْرِ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ ربك لذو وإن على الناس ولاكن استروا لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكنو صدورهم وما يعلنون وإن ربك لا يعلم ما تكنو وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي هذا الكرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه